يوصيكم الله في أولادكم للذكر بكل حوض الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إخوتهم فلأمه السدث من بعد وصية يوصي بها الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصق ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهم نصق تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها عوداً وإن كان رجلاً يورث كلاً لة أو مرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس فاي ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن الموت حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله له ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولللين يموتون وهم كفار أولئك اعتذروا. أئذن مساكرها ولا تعذلهم ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما آتتهم إلا إلا أياتنا بفاحشة مبينة وعاشوا هن بالمعروف فإن كرتمهن فعساء إحداه النقل طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتالا وإثما بينا وكيف تأخذونه وقد أخذوا قد سلف إنه كان فاحشته ومقته وسال سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم رلات أرض عنك وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلاحكم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 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ نَفَاتُوهُمْ لأُجُورِهِمْ نَفْرِيضَةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ